الذي هو حق الله على العبيد ما نزال الحديث يتواصل في الباب الخامس وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وتحت هذه الترجمة أورد المصنف عليه رحمة الله ما يفيد هذا المعنى وذكر قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمتها ويخافون عذابها إن عذاب ربك كان محذورا وهي الآية السابعة والخمسون من سورة الإسراء وأورد المصنف عليه رحمة الله قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلى قوله تعالى إلا الذي فطرني وهي الآيات السادسة والعشرون إلى الثامنة والعشرين من سورة الزغرف وأورد قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله وهي الآية الحادية والثلاثون من سورة التوبة وأورد قوله تعالى ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وعليهم هي ال65 بعد اليمها من سوره البقره واورد حديث عن معثلم من البخاري انهم قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه عند الله عز وجل وكما ذكرنا في الدروس التي مضت ان المصنف عليه رحمه الله اراد بذكر هذه النصوص ان يبين ان الشرك الذي يتنافى مع التوحيد لانه قال باب تفسير التوحيد وتفسير التوحيد بايجاز هو يعني ضد الاشراك واراد المصنف ان بهذه النصوص التي اوردها من ايات وحديث نبوي ان الشرك دائما بيكون في هذه المسائل استقراء للنصوص يعني الشرك ما يكون في التوسل وناقشنا هذا الأمر وفصلنا فيه وإما يكون في مسألة عدم التمر مما يعبد من دون الله ومن العابدين لهذه الآلهة وإما أن يكون في طاعة الأحبار والرهبان ويأتي الكلام مفصلا وإما أن يكون في اتخاذ الأندات بباب المحبة وإما يكون في عدم الكفر بما يعني أمد من دون الله وهذا الموضوع نأتي لبيانه بالنسبة للأمر الثاني ويقولنا قد تعينا في دروس مضت في مسألة الشرك في التوسل وذكرنا التوسل الصحيح على أضوء الكتاب والسنة وبياننا كيف يشركوا الناس قديما وحديثا في باب التوسل فانصلتوا في هذا الموضوع المره المساله الثانيه قال واذا قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني في ناس قد لا يشركون في التوسل انت فاهم كلامي يشركون من هذا الباب عشان كده التوحيد مبني على مساله التبرء من المعبودات الباطله اللي هو ده معنى كلمه لا اله الا الله لا إله يعني نفي لكل الآلهة إلا الله استثناء للمعبود بالحق وهو الله عز وجل فإبراهيم معنى السلام طبعا قوموا كانوا بيبدوا آلهة من ضمن الآلهة المذكورة كانوا بيبدوها وابنادوها عند الشدائد وبيعتقدوا فيها بيعتقدوا في واحد صالح اسمه بعل ما أطلو في النهاية الشرك ياهو زاد اسمه بعل بعل بنادوه قالوا هنتلحقنا وترزعنا واو بينفع وضر فناقشهم في هذا والله ذكر قبره في القران قال اتدعون باالا وتذرون احسن الخالقين الكلام ده في القران الله بيتكلم عن ابراهيم مع قومه أو اول شيء ناقشهم في انه ده معبود بالباطل وجاب اسمه لانوفينايد بيقول لك يا اخي انت لو خليته كده بدون ديكريسم مش احسن ولا ما احسن احنا احسن من القران يقول القران جاب الاسماء انت بدات انت بدات تجيبها تصوم ختمه كده بالنسبه للناس اللي عاملين لنا طابور خامس اللي عاملين فيها من اهل السنه انا بتكلم عن الناس ديل كطابور خامس انه في جماعه شباب عامل فيها سلفي بيهدقنه ومقصر جلابته وبيجي بصلي معنا في المحل دي, دي وبيعظر بمحافرات لكن عنده مرض جوا عنده مرض وده حاقد بس أنا معرف بذول حاقد بس ولا جبان ما بعلم له شيء يا حاقد حاسبك على الشغلاء لدي لأنه الناس بيجوا بيستفيدوا ولا جبان خايف إذا جد درس ونحن جبنا يسم زول ودورت شكله يدو قرجها طاي اقول لك يا خلينا بالراحه وما في داعي نجلوا تو اضربوا امروا خليه انت امروا شغلانه دي ما باير ما انت بتشخث على ما تكبر بره امروا اطلع بره انت وخد طلباتك الشغله دي عامل لك دكن وعامل تناسله في ساقك دي وعم... تاخد دعوة, دعوه بتاعت مشاكل دعوه دعوه بتاعت مشاكل اقرا القران في رسول خلوه ساكت الشيء الدعوه دي بدت بمشكله اول يوم بدت بمشكله يوم ان نزل على النبي عليه الصلاه والسلام يا ايها المدثر قم فانذر طلع طوالب في جبل الصفا ونادى بقريش فالتباب يعني انت احكم من النبي صلى الله عليه وسلم ما العامل فيها انك في اكو يا جماعه المناظراتيه في التنظيم هنا وهنا عامل لك فيها مين دعله وعن التنظيم ويعني ما في داعي لل ذكر اسمه وقال كيف بدت بمشكله صعد على جبل الصفا فنادى بقريش فاجتبعوا بعد لما هم قال لهم اشهدوا فنقتصد ذلك بالكلام اشهدوا فإني رسول الله إليكم بين عذاب شديد قولوا لا إله إلا الله تفلهوا هذه أول كلمات قال يوب جاد عليهم الرسالة كلام واضح أو لا ماضح قال لهم اشهدوا يا الهاتف أنا ربنا مرسني إليكم إذا ما سبعتوا كلامين في عذاب شديد فنأجيكم واتقول لا اله الا الله يعني تكفر بكل الالهه الباطله عمو طوالي اخو ابيه اسمه عم العزه ويكنى بابي لاب ما غير اسمه التمسد كان حاضر يسمع الكلام قال له تبا لك يا محمد تبا عليك خسرت ا لهذا يا جماعتنا هسه من جبال من هدين نقول عذابه ما عذاب, وما عذاب وانخلي الجماعه كلهم الان خلينا نخلي ال الزول الصالح ده نخليه ساكت ضاع ضاع كشكي سردار طول عصيره الشغل بتاعه ده كله راح دي ابواتنا فنزل سوره المسد انت قاعد تيجي اتسائي يا, يا بونك تسلميها تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كذب سيصلى نار ذات له الدعوه بدت بمشكله انت لازم تفهم انه الدعوه دي على مشاخره ما بنقول نحن لسنا نحن يعني نفتح عيل المشاكل ما بنفتحها لكن اصلا الذول البدوا كده يا اخي كانوا الرسل كتلهم انت فاهم منهم انت ما قريت القران اف كلما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون رسل كتلهم قتلوا منهم كانت لهم الجماعه الله رسلهم لهم من ان يسوال على الرسول ديل يعني ما كانوا حاكمين كان غالبهم اللي عملوا نازل الفتاك ورجوا سمعه الله كان قالوا من انت غير كان غالبهم يلفوا دوره معاهم ايا بغي ونحن قوم واحده شغل بتاع اخوان كان غالبهم ول يقول حدا لا قول حق من ربكم فمن شاء طا اليوم ومن شاء فليفعل ما يمنك حاجه ما ادري من النهايه تبقى انصار سنه ولا تبقى بتنط الحيطه كله عندنا واحد ما بتفرق معنا من بلغك الحقيقه ده ولا جاب رسول انت فاهم كلامي فيبقى التبرؤ من الالهه اتدعون بعلا جاب اسمه وتذرون احسن الخالقين قالوا تخلوا الله وتتابعوا بعض اللي هو الالهه بتاعهم اسمه باعل لما نجيب الاسماء نحن ما بنجيب بعل بنجيب الاكنك اتنحت على في خلايا على في الايات يعني الذول البنادي البرايين إحنا وابنا قول له أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين لأنه قول لك أنا وقال لهم البعل البعل ياتوب هيا شأنكذا لأنه وابنا نجيب لك بعلا عندك عقيدة في بعلا عندك, عندك عقيدة في بعلا يتنادي بعلا يقول لك أنا أعرفه بس إحنا نرى ما تحرفه منه بنسحب بعلا نجيب لك ذولك يتنادي صاهم ديما اهي اتدعونه صايم ديما وتزرون اعثر الخالقين انت هرو مخشين اتزور اتدعون موكاشي ومكاشي وتزرون احسن الخالقين ده منهج انت فاهم كلامي ولا بد من التبرم من الجمادات عشان تكون واحد او اقول لك والله انا نادي الله لكن انزل يعني ناس اخواننا ما هو ده كده موحد انت او اقول له والله انا ما بناديه وبعتقد فيه هو واحد لا لا كده مو واحد في حاجه ثانيه بتنادي الله اي وبيتنادي الله اي ده جه توحيد لكن فهمك في البناد الاولي ذيلوا بنادهم البرعي فهمت تكون شنو فهمك شنو لك دليل اي دلاله ايوه اهلك اي وما عندك معه ولا أقول لا ما عندك معهم تضيئة أنا ما معه بصع لكن يعني ناسا هلنا وناسا معنا في الحلة وبتجمعنا الصلاة الكثيرة والسودان واسع السودان؟ لازم تتبرع منهم وتتبرع من الآله بتاعتهم منك إذا ما تبرأت منهم قلت أن أدل على ضلال أنت من وحد أو أدل تبخير نفسك ويقول لكم لا أنا أنا, أنا مع المكانة نصاصونة لكن برّ برّ فتعشون أننا عندنا منطقة صناعية هنا لازم تكون واضح مع الناس دي وتناقشهم دوله انت على باطل انت تتخيل نفسك موحد وتقول والله انا بني ادي الله برئ ولك الناس دي انا اختي معاهم كويسه علاقتك معاهم كويسه انت بقى خش انت ذاتك بقى كويس لانه ابراهيم عليه السلام اول ما مغترق مقام بتاع توحيد لازم للموحد ان يعلن حربا على اهل الشرك والمشركين ولا ما وحد فكان كده قلت لك الهم دي ما فيش مت التوحيد اتحدى اي واحد الان أكبر رأس تلقاه يفتي في, في الأمة وكتاب توحيد ما قرأوا قام على دين الأباء والأجهد قام على فكرة التصوف في هذه البلاد فقال التوحيد بيدعوك أن تناقش الذين لم يوحيد ولو كانوا أقرب الأقربين وتتبرأ منهم وتتبرأ من أبائهم معنى جوابك ما بتقول واتحرابه ولا هدى ما قلت في النهاية لكن في بعض ما هو عليه من باطل تقول له انا ما عارف ما يغشك يقول لك يا قد مو خط الطريق بتاعنا انا ما عافي منك ولا انا ذاتي معافي منك وانا عافي منك لو انت عافى مني انت ويتعلم عافي منك عفواك ملي شنو انت مش مشرك اي الله ذاته معافي منك قال تعفو انت منك انت انت من يعفو لحد ما يعفو منك الله عز وجل اوى مقلبك امو أو اوى مقلبك لازم عشان كده ابراهيم عليه السلام قال له داخله هل سكت ساكت ساكت؟ فكان وحده وهذا تاع التوحيد ما بقى يعبط في الله مرو وخلى الجماعه قبل على الجماعه تاعنه ولو كان اقرب الاقربين واذا قال ابراهيم قال له نو لابيه وقومه انت قلت لاوي في سؤال ولك والله يا اخي انا الحمد لله بسكت الدرب وابوي يعني علاقه معايا غريبه جدا هو مع الجماعه دير المكشفيه دي لكن اخدتني كويسه الله اذا انت لسه ما عرفت السوايد لازم تكلمه او اقول لك لك يقطع من المصاريف وانا أمل لك ما لكش يوم ارتاح منك يقطع <تصفيق> منك المصاريف يطردك من البيت دي ما مشكله تعرف معاه انت مشكلتك دي مع الله عز وجل لازم يقطع منك المصاريف ولا لازم اكلمه اذا عنده اغيل ابوك في بري وعنده اغيله في جبهه وما خد له طريقه تعصفية أو أخو مسلم أو أنصار ما هذا أو أو الشيعي كله في العنام لأنك تقول ليه أنا أبو أنبرئ منه لأنك شو قلت عقل إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براهم مما تعبدهم لأنك تقول الكلام لأنك هذا المنهج أو أقول لك أنت خليتنا بدر بدر خليتكم خليتك أسح من يوم عربنا الدائم خليتك لأنه نحن عليه السلام يا أخي و عليه السلام لما لما لما الله امره ب ب ب صعد السفينه وامر وامرهم ان يحمل من امر بالحمل ولد وكان كافر ولد وكان شنو كافر فالله قال ليه كلهم هيغرقوا كلهم حغرقهم الليل الكفر ده بقى بيفكر في ولده قال ربي ابنيني من اهلي يلا اي غاريهم لكن ولا ايه ده من اهلي طبعا دوله الفوالق الله قال له ان دوله است من اهل انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس الغبي إن اني اعيدك ان تكون من جاي انت ولا من اهلي انا معك في القصر ودعمي ورسول الله ايش قال المشكله نزلت الايه انت قال هذا الايه دي نزلت, نزلت, نزلت تحقيق لا تجيد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر القران يودون من عند الله ورسولا ولو كانوا اباء او ابناء او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كذب الله في قلوبهم الايمان الى اخر الايه انت قال الايه دي نزلت في ساي نزلت حقيقه يعني نزلت في ناس صحابه منهم من قتل ابا ومنهم من قتل اخاه وإنهم من قتل أحد أقبائي ماذا فالصحابة أمدعهم وقال الله قاد هذا يصبح سوحيد لا تجد قوما يغنب الله اليوم الآخر يهدون من حاد الله ما فيه ما عليك ممكن تكون يعني تقدم اليوم الدعوة أنت ما تفهم من كلامي دي يقول لك يعني خلاص تخاطعهم لا لا أنت تتبرأ من الآلهة بتاعتهم دي وتكلمهم تقول لهم دي آلهة باطة وطرق باطة والحربة لكن بتزعى في أن, أن تهديهم زي ما الله عز وجل قال قال وان جحداكا على ان تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا قطعه وما وصاحبهما في الدنيا معروفه واتبع السبيل من اناب اليه ثم الى مرجعكم فننبيكم بما كنتم تعملون لازم يكون بينك وبينهم يعني انفصاله فيما مساله المنع ما تلخبطت قول والله كلنا واحد ونحن ماذا ان اخش علينا في مشاكل لا لا تبين المنهج بتاعهم تقول لهم منهج عشان تغريهم من النار ماما تنق علي على نفسي ابوك اول الناس بك ابوك لقيت تصوفي لا هي ما بيشتغل بيركبت تقول لهم بطريق ولا لا الله بيسرك منه لازم تناقش تقول له اسم ابوي انت وعندك غيده هي في منوم في الجوبه دي هي الجوبه دي وقتها مو راي ما بينفع فاين دي ما بينفع ابكشكوش ما بينفع كله ما عنده حد تكلموا كده اخو مسلم معايا انت قول له ابو انت متابع حسن البنا مصري مقلبه ومكله تتابع البنا تتابعون تابعه الرسول تكلم وتكلمه لازم تكلم ده اصل التوحيد اصل الايمان لازم تتكلم مع المشركين اصل الايمان يدعوك لمناقشه المشركين وده منهج ده بيخلينا نتكلم وفي ناس يقول لك دول ده جنون بس حس خوف في, في الحل دي اسمعوا يقول لك يا على التشريش خلاص العيشه بدل بدل المنابيز المنابيز تحكي انت وين انا عندي مشكله مع دوله انا مشكلتي مع الناس اللي عندهم مشكله مع الله مو بعدين بقى نخليه عندك مشكله مع الله انت عدوله عدو الله اي معناه عدوي فعلا انت لا اكلت من نجري وانا نجريش ما بدي لك والله ما تجريش ما تاخره مني وش صوفي العينه ما ياكل بدي تعريف لكن برضه ما بخلي ما بخليك لانك انت عدو الله وعدو الله عدوه معليش ما بينكم بينهم ما في مشاكل ولا حتى لو كان اقرب الاقربين اللي ما كنت لك عدو وعدو انت جعل زمان الان ما نزلت في واحد في التاريخ الاسلامي اسمه عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ارجع للتاريخ بعد الايه عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هذول ما كانوا في غزوه بدر كان في صفوف المشركين وهسا لو اتميز التصفوف وبقى جهاد الجهاد الشريعة إذا بقى بقى جهاد صحيح معناه الجهاد ما ينتقالوا لأي الخواجات إذا ما طبعاً الإخبار المسلمون والسروائي لا بد من الجهاد لا بد من الجهاد مجاهد جاهد أمريكا ربنا يحميك بس أمريكا ما في سودانيين داعين جاهد من الجهاد يؤدي هم الجهاد بتاع امريكا في جهاد للمشرك امريكي سوداني مصري فلات كله اي ذل يخترب مع الشريعه انا فين حتى مطف يجهادوا مشرك ما بيعرف الا كم بسات شركي في امريكا ولا شرك في قبيله ما لا يعرف كلام بعرف كلام غير بين دول جهاده المشركين المشرك ده غادي يكون من اقرب الاقربين يكون ابوه انت فاهم كلامي حتى ياه فده هو شاكته وبيض الصغوف جهاد عايز عايز الجماعة بكوركم الجهاد إلى السرهورية متعهن هنا المسجد ده وغيره والعزاب الحيوث والجماعة والكواريك متعهن ناس الترابي جماله ولا ملأ وزوال ده النار يجاهن يجاهن ليه صبيطة بتاعت حجمات ما الله صحيح صبيطة يقول لك ماشي نجوهن وشهن ليه صبيطة انت جاهد من انت ذاتك المفروض يجاهدوك انت مجري انت مجنوب موقع ابن ذاته لو في دين صح يجاهدوا ذاته ده مشري ويقول لك مهدوان بذمن البرعدار الفاتحه افتح راسك انت سامعها التوحيد ذات انت انت بنقول المغضوب انت انت, انت سامعها لازم تتكلم معاهم ده عبد الرحمن بيتكلم مع بيه بغزوه بدر كان في صفوف المشركين ولكن من الله عليه بالاسلام بعد زمن تاب ومنهم متاخر اسلامه انت فاهم كلامي وتاب ودخل الاسلام فبتونس ذات يوم من الايام الاب مع ابنه اللي هو عبد الرحمن مع ابيه اللي هو بكر الصديق فقال له يا ابي نرجع للتاريخ يا ابي لو لقد كنت يوم بدر هدفي ولكني تركتك لانك ابي ما لبغ بدر وما طلعت مع المشركين ده وغلو بس من اي شيء ان شاف كده غريب ليه يعني انت كده ما از افيكو كده بقول لك فده اعرف فيكم كده قال لي جيتك ابويا خليتك امو ابو صديق بيتكلم معاه بصراحه كبيره قال له يا ابو ريه والله لو كنت هدفي يوم اذن لقتلتك بك الضم وبقى صديق كان بك الضم انت قاعد في مسلسل ده تاريخ قال لي والله يا ابني يوم ب... يوم بدري لو كنت لقيتك الفرصه دي فيك اقتل لك طوالي لانك مش انت فاهم ما انا الهجب... ما هي بتعدا فلازم تتبرئ من كل الالهه المعموده تتبرئ من القباب اذا ما تبرات منها ما وحتى. هو حتى اقول لكم انا والله الحمد لله في انت كلامكم لكن بس ما عندي قضيه مع الناس لا لا ما عندي قضيه مع ما هو حتى لازم تكرههم من جوه ومعنى الايمان بينهم إن أوثق أورا الإيمان الحب في الله والبوض في الله وتعلنها عليهم حربا ما أعلنت يا حرب وما قلمت لهم وتبرأت منهم لسه ما وحتى فعرفت التوحيد لأنه هذا شرك برضو فمن أنواع الشرك الذي تنافى مع التوحيد إذا أعرف ذلك لأننا نكون اتهينا من الـ الـ الـ الآية إذ قال إبراهيم الأبي وقومي إنني براء مما تعبدوا إلى آخر آيات فمن ينواصل إن شاء الله في درس قادم او صلوا اللهم على محمد